وأنزلنا من المعصرات ماءً ثجاجًا لنخرج به حبًا ونباتًا وجنات ألفافًا إن يَوْمَ الفَصْنكََ م قتَي يوْم يُفَقُ في الصّور فَتَأتُونَ أأَفْواج وَفُطِحَ السَّم أفَكت أأَبوابَ وَسُّيرةَ الجبالُ فَكانَت سراب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 سَدَّهَا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَوْنًا وَلا كَذَّابَا جَزَاءً مِن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابَا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا